إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله اما يخفون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وورؤوسهم لو وورؤوسهم ورايتهم يسجدون وهم مستكبرون استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهزي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوه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 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلعكم أموالكم ولا للله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمِن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآك هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول فانقول ربي لو لا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين ولين الله خبير بما تعملون